السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله محمد والحمد يليق بذاته. وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تلي قلب الكريمة الكريمه وبعد. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير صورة النبأ. وما زل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل وأن علم القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمنا كما تحدثنا في لقاءات سابقة أن مدار هذه السورة حول أولئك الذين ينكرون قضية البعث والقيامة وبيلنا أن الله سبحانه وتعالى قد ساق في هذه الصورة الكريمة ما يدلل على أن القيامة حق وأن الساعة لا ريب فيها ثم بدأ بعد هذا سبحانه وتعالى بذكر أحوال, القيام أحوال القيامة وأهوال القيامة ثم سيختم الحديث بما سيكون من فصل بين أهل الحق وبين أهل الباطل وما يلقاه أهل الحق وما يلقاه أهل الباطل في المحاضرة السابقة وصلنا إلى تلك الآية والتي يبدأ الحديث بها عن القيامة وأهوالها. وهي قول الله سبحانه وتعالى يوم ينفق في الصور فتأتون أفواج الحديث عن النفخ في الصود وقد قلت في المحاضرة السابقة الصود شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالبوق وهي أداء ينفق فيها ويعزف عليها تعرفها العرب ويعرفها الناس حتى الآن وقلت لكم إن قضية التشبيه إذا شبهت شيئاً بشيء لا يعني التساوي يعني ما تقولش بدم أنا شبهت بشيء وحش تبقى لأنا بشبهه برضو إيه؟ وحش قلنا لا يعني هذا فالتشبيه والتمثيل أحياناً يراد به تقريب المسألة للذهن دون يعني النظر إلى مساواة بين المشبه والمشبه به لا إنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التمثيل أن يقرب لك يعني طب هتعرفه إزاي إلا إذا أشير لك إلى شيء أنت ها تعرفه تعرفه خلاص وذل قلتلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبريل له من ضمن الأحوال التي يأتي فيه فيها اللوياة للنبي صلى الله عليه وسلم مثل صل صلاة له الجرس طب الجرس ده شيء من يعلم شرعه هذا له يعني أن نذم المشبه ونقول لا ذا بدمشب بنبحة وحش يبقى وحش لا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب المسألة لأذهان الليه لأذهان الناس ولذلك سألني أحدون مرة وفي تفسير صلّت النوم لما ربنا سبحانه وتعالى قال الله نور السماوات والأير والأرض مثل نوره كمشكات إيه في مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة اسمع كأنها إيه كوكب دري فالآهل القرآنية تريد أن تقول أن الزجاجة من الشفافية والرقة والصفاء كأنها كوكب, إيه؟ كأنها كوكب إيه؟ مضيء فلح خارج أحد المفسرين وذكر بيت من الشعر أراد أن يبين به كيف يكون الزجاج أحيانا صافيا صافيا فبيتكلم عن راحب إن هذا الشعب يقول إيه؟ رقى الزجاج ورق الخمر فتشابه وتشاكل الأمر حاطت خمرة في كاس الخمر عزو لنها صافي قوي وكذلك الزجاج بتاع الكاس إيه؟ ها؟ صافي قوي فتشابه واختلط الأمر فكأنه خمر بلا زجاج وكأنه زجاج بلا خمر شوف اللي عملها مش هزاي يعني هكذا كنت تحس إن فيش إزاز من رقة الزجاج وإيه تيجي تقول إيه خمرة إيه اللي يعمل يتكلم عنها وكاس إيه اللي يتكلم عنها يا عم وعيز يقول لك قد ايه أحيانا الزجاج قد يكون ها صافيا بس يقول الله عايزة مالوش دعف قضية خمر ومش خمر وما إلى هذا كذلك الأمر ها هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك ملكا يسمى إصرافيل يمسك بالصود والصودة يشبه ليه عشان أقرب حاجة ليك بص للبوق عشان تعرف هو شكله يكون عامل إزاي بس هذا هو المراد تقريب المسألة للإيه للذين قلت لكم في نهاية المحاضرة السابقة تلك هي النفخة الثانية إن ربنا قال يوم يوم فخصول فتأتون إيه أفواجه اللي هي بقى الناس ستحيا بعدها يبقى دين نفخة إيه الثانية فسأل أهل العلم طيب هم هيكونوا كام نفخة فكرين الكلام ده فقلت ابن حزم كان له رأ وابن كثير كان له رأ وابن حجر كان له إيه كان له رأ في قضية كم نفخة ابن حزم يقول النفخات أربعة أربعة أربع نفخات إيه هم بقى قال لك نفخة إمات ولو فقة في الصور فصائقة من في السماوات ومن في الأرض إلا إن شاء الله إبدي نفخة إمات ونفخة إحياء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يقول ونفخة فزع وصاع يعني بعدما الناس هتقوم وتدب الحياة في الناس مرة أخرى إلا يحصل هتيجي نفخة ثالثة تفزع الناس فيكونون كالمرشة عليهم ونفخة رابعة يفيق الناس جميعا. بعد ما كان عاملين زي المغشى عليهم هيفيقوا يا ايه ويمتبهم حاجر علي رحمة الله بيقول طيب النفختين الأولينتين نص عليهم القرآن الكريم طيب نفختين الناس هيغشى عليها وبعدين نفخة ربعا نسحك فوق بعدها نغشي عليها أين نجد هذا ولذلك قال وهذا كلام غريب عجيب لا دليل عليه ابن كثير قال لا النفخات ثلاث آية ذكرت نفختين وآية تفردت بنافخ وهناك حديث يؤكد هذا وذكر هذا الحديث بتفسير خلاص طب الآية اللي بتقول عن النفختين وعرفناها ونوفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نوفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون هذه نفختين طب والتالت قال لك في صورة النمر ويوم ينفخ به في الصور ففازع ففازع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين قال لك في اسمها نفخة الفازع يبقى عن ثلاث نفخات نفخة فازع ونفخة صعق ونفخة إحياء يبقى كم نفخة يبقى ثلاث نفخات نفخة فازع يرتجف منها الناس ونفخة صعق يموت منها إلا من شاء الله ونفخة إحياء بعدها يبقى كم نفخة ثلاثة ثم ساق حديثا وأعجاب حديث هذا الحديث من رواية البراء بن عازب وقد ذكره ابن العربي في مسنده وذكره الطبراني مختصرا يقول في هذا الحديث البراء بن عازب نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات هذه مستدل ابن كتير بقى كم نفخة ثلاث نفخات نفخة يفزع منها الناس ونفخة يسعق منها الناس ونفخة يحيى بعدها الناس ابن حجر رد على هذا الكلام بإيه أولا عدم صحة هذا الحديث يعني هذه الرواية التي استدل بها ابن كثير رواية غير إيه؟ غير صحيح ولا بقول إني كالمنعادة ابن كثير عليه رحمة الله أن إذا ساق رواية يعلق على صحاتها أو ضعفها ولكنه لما ساق هذه الرواية اكتفى بقوله وحديث الصود المعروف الطويل لكن حينما ترجع إلى علماء الحديث وإلى علم المصطلح تجد أن هذه فعلا رواية لا تصح ومن هنا قال ابن حجر وهو يعني يضاعف أيضا هذا الرأي فقال الذين قالوا إن النفقات ثلاث اي ان كان بقى اللي قالوا إن النفقات ثلاث استندوا إلى حديث الصور ومعروف ضعفه راصل هذا كلام ومعروف ضعف قال والثابت الصحيح من القرآن والسنة أنهما نفختان, نفختان ثم ساق الحديث الذي جاء في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون يبقى كل اللي قاله كم نفخة؟ اثنين ما بين النفختين أربعون فقيل لي أبي هرائر يعني انت عارفين حينفق حينفق يقول ابن حجر النفخة الأولى دي نرفقها في الصوض فصائق في السماوات يا في الأرض حينفق كل الناس هتموت إلا من شاء الله يعني في من شاء الله ألا يموت في ملائكة مش حتموت استبعاد ففيه مشيئا لله سبحانه وتعالى لمن لا يموت ولذلك هو قالها في القرآن الكريم فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله في من استثنهم الله سبحانه وتعالى يقول أهل العلم وهذا الذي استثناه الله اللي هو مش هيموت بقى يكون كالمغشى عليه يعني برضه العملية هتقف يكونوا كالمغشة كالمغشى عليه طيب هيجي بعد كده نفخة تانية ثم نفق فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون بين النفختين دول الوقت هيبقى الدين يبقى فيه النفخة الاولى هيموت من يموت واللي استثناه الله اللي يحصل له هيغشى عليه نفخة تانية هيحيى كل اللي مات والمغشى عليها يا فيق حلق بين النفختين أدي النبي يقول وهذا ما نقله أبو هريرة ما بين النفختين أربعون فقيل لأبي هريرة أربعون يوما فيقول أبيت فقيل أربعون شهرا فيقول أبيت فقيل له أربعون سنة فيقول أبيت طيب الأربعين دول يطلعوا أدي أربعين يوم، أربعين شهر، أربعين سنة. كلما سئل أبو هريرة يأبه أن يجيب. قال أهل العلم ذلك لأنه لم يكن عنده نص واضح من رسول الله في ذلك. فكيف يجيب بما لا ي بما لا يعلم؟ مش يلا بقى فتله جابه وديه وجابه. مش معقول الناس سؤالا مش عارف يلا تديهم أي حاجة وخلاص. لا يأبه. لأن الكلام بغير علم تلك مصيبتنا تلك مصيبتنا فيأبى أن يقول بغير علم ما عنده خبر واضح خبر جاء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ما بين النفختين أربعون والصحابة مسألوا يعني المثلين الصحابة مسألوا لأن هذا يعني لن يقدم ولن يؤخر يعني كما يقولون علم لا ينفع يعني لو عرفت أربعين ساعة أربعين يوم أربعين ساعة لا يعمل لك إيه يعني يعني استعد فيهم بحاجة ولا حاجة يعني طب هتعمل إيه طب ما عرفتش ده يأثر على ديني ولا على عقدي ولا على عملي ولا على ولا على ولذلك من الواضح أنه لما قال لم يسأل في هذا ولم يسأله الصحابة في هذا لأن الصحابة ما كانوا يسألون إلا عما ها ينفعهم يحقق لهم نفع لكن علم لا ينفع جهل لا يضر خلاص خلاص فلما سأله هذا الذي سأل أبو هريرة ها أبا لم يأتيه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما ما بين أدنى في الرواة الصاعلة بتو نفختين ما أليش أكثر من كده ما بين النفختين إيه؟ أربعون أربعون. طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء من الإنسان يبلى كل عام ساله تب هتبقى بليه إلا حاجة واحدة بس. إلا عظما واحدا وهو عجب الليه الذنب أو عجب الذنب سأني بتنطق هكذا عجب الذنب ايه عجب الذنب ده قالوا دي العظمة صغيرة جدا زي حبة الخردل كده منها الإنسان ذكب ومنها الإنسان سيعاد مرة أخرى بصمتك بقى اللي هتبقى ولذلك حتى اللي اللي اهتموا بهذه القضية ولسه سامع محاضرة لأحدهم شارف في حفلات يقولوا إني لما حفروا القبول وجدوا إني الأجساد قد بليت اكتشفوا وجود عظمة صغيرة تحبت الخردل ما بتتقصرش ما بتتأثرش فكل شيء من الإنسان يبلى إلا عجب له إلا عجب الذنب بس العظمة دي اللي ركب عليها كل إنسان وهاي مسألة المسألة الأولى ودي تعبير قالوا أهل العلم في الحتة دي أعجبني أوي قالوا والله قادر على أن يعيد بغير شيء يعني مش محتاج يخلي العظمة دي علشان يرجع يركب عليها ولكنه تركها البعض قل يعرفها الملائكة والبعض قل لحكمة يعلمها الله لكن هو قادر ما تفتكرش لديه لو ضاعت وطبعاً مرا مضيئة لا شيء يضيع في ملك الله خلاص ولا شيء غيب عن علم الله لكن ماذا تقولي إني دي من من غيرها مش على شغله ما فيش المسامير ما فيش القدوم خلاص أنا مش أعمل لا يا حبيبي الله الذي أوجد من العدم قادر أيضا على أن يعيد من ال من العدم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه فما تفتكرش أن العملية يعني وقف على كده لا يا حبيب لكن هذه الحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى أيضا قال قال علم تعبير عجبني جدا قالوا أن النبي لما يخبر أن كل شيء يبلغ من الإنسان إلا عجب الذنب كل شيء يبلغ أو إلا عجب الذنب كل شيء يروح إلا العظمة دي قالوا إلا من استثنى الله ورسوله إلا من استثنى الله ورسوله يعني يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم على الأرض أن تأكله أجساد الأنبياء. آه. قضية إن كل شيء من الإنسان هيبلاه كل إنسان هيبلاه إلا عجب الذنب ده. آه. دي مع كل الناس بس خلي بالك تستثني منها مين؟ تستثنى منها مين؟ الأنبياء. فالارض لا تأكل أجساد الأنبياء ولذلك لو فتحت قبر النبي بعد مليون سنة تجده كيوم أن كيوم أن دفن تذكروا زمان كنت عملت لكم خبا من أكثر من عشرين سنة عن هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه وأبو يعلم من رواية أبي موسى الأشعري وقد ذكروا للبني في السلسلة الصحيحة عليه رحمة الله فيغبر أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله موسى لما أراد أن يخرج ببني إسرائيل من مصر ظلوا الطريق تاه فقال نبي الله موسى ماذاك إيه اللي حصل ودائما الأنبياء وأهل الصلاح يربطون العثرات والابتلاءات بأسباب يعني بدون في حاجة حصلت يبقى في حاجة مش كويسة اتعملت كده على طول مش نوع بقى نقول لربنا ليه وعشان ايه أما تقول لك بلاوي أشوف ليه وعشان ايه وما أصابكم من مصيبة إيه؟ فبما كسبت أيديكم فاتفتش بنفسك ولذلك كثير من الناس لا يفقه هذه المسألة أن له إذا وقع في بلاء ينبغي أن يفتش بنفسه وعمل ايه ولذلك عبد الله بنسعود كان يقول كذا إني أعرف معصيتي في زوجتي ودبتي يكون عامل حاجة كذا يعني مش ها؟ لا ترضي الله لا يصبح يلاقي الزوجة متقلبة المزاج كده كده كده مش عابف ايه مش عابف كده تدبى تزرجل وده بيحصل احيانا والله الدنيا خربانة وتيجي تدور العربية يعني تلاقي الزوجة تعبيتك الصف وبعدين تروح نازل تدور العربية العربية مش عايزة تدور تقول يا دي النهار ليه يا عم سودته ليه المهارة بيض رغم انفك وانفك خلاص ايه اللي بيحصل يا عم دور شوف اني عملت ايه ولما يحدث ما يعثرك ايه كده ايه كده ايه كده اني ودم تعثرت او تعثرت الاثنين بالسين او بالثاء خلاص اعرف ان في قضية في مشكلة في مشكلة عليك جل شوف انت عملت ايه مع الله تتعالج بايه اه بالعودة الى الله سبحانه وتعالى صلح صلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الاشياء كده على طول فده كان دايدا الانبياء واهل الصلاة فهو سيدنا يونس واحد في بطن الحد ليه ليه شفي حاجة حصل حاجة فسيدنا موسى لما يخرج ويضل الطريق ويقول لهم ماذا في عد فيك وعمل حاجة في حاجة من الصحف في حاجة من الصحف في حاجة من الصحف فقالوله فقالوله فقال له علماؤهم إن نبي الله يوسف أخذ علينا عهدا وموثقا طبع في النبي الله يوسف جاء إلى مصر مكث فيها مصر ومات فيها ودفن فيه ودفن فيه قبل بيموت كان في عهد بينه وبين بني إسرائيل يلعى علماء أبو سيدنا مسكد إن نبي الله يوسف قد أخذ علينا عهدا وموثقا ألا نخرج من مصر حتى نحمل عظامه معنا هتطلع من مصر ما تسمونيش فيه ذلك بعد أن كان مدفونا فيها حملوه الله أعلم أين دفر فأخذ عليهم عهدا إذا خرجوا من مصر فلفظ الحديث يقول إيه ألا تخرجوا من مصر حتى تحمل عظامي معك العبارة دي أوجدت مشكلة إيه المشكلة إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله حرم على الأرض أن تأكله أجساد الأنبياء ولسه بنقول الجسد بيبقى كما هو لو بعد ألف سالة فلما يجي سيدنا يقول لهم بتخرجوش من مصر حتى تحملوا عظامي معكم يبقى معناه بيقول أن أنت لما هتفتحوا عليا هتلاقوا الأرض كالت لحمي وبقي وبقي عظمي كيف هذا والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فعملت مشكلة هذه المشكلة حلها أهل العلم ببساطة ولديما لك إن العلم سبحان الله العظيم يعني, يعني يرزق أهله البسيطة ما يبقى عندك في مشاكل وأي مشكلة تحل بالعلم بالعلم فماذا قال أهل العلم ماذا قال أهل العلم هل أنا على لك المشكلة دي في حديث ثاني حلي لك دي في حديث ثاني الحديث الآخر موجود فيه في سنن أبي داود وهو صحيح على شرط مسلم تميم الداري فأعرفين إن فيه من غير العرب ومن غير الجزيرة العربية دخلوا فيه الإسلام وهؤلاء الذين قدموا من خارج الجزيرة العربية كان لديهم بعض الخبرات والمعلومات التي لا يعرفها أهل الجزيرة واستفاد منها العرب وخاصة المسلمون استفادوا منه فمثلا سلمان كان فارسي من أهل فارس فرأى أشياء لا يعرفها العرب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث هجوم على المدينة والنبي ما كان بيعطي فرصة لأحد يهجم على المدينة يسمع إن في من يريد المسلمين بشار يخرج هو إليهم وهو صاحب أول قانون القانون ده اللي هما بيسمونه مليون ودرسونه مليون لكن مليون طلع قانون الهجوم خير وسيلة دفاع عم بجاتكني أنت مليون في يوم واحد مليوني أول من فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع إن في لا يهدي المدينة يخرج عليهم هو كذا على طول الهجوم خير وسيلة الدفاع إلا في هذه المرض في غزوة الخامرة داهمهم المشركون فالنمي يجمع بالصحابة ماذا نفعل هيخشوا على المدينة ماذا نفعل تطلع خبرة هنا لواحد غير عربي في الأصل وهو سلمان فارسي، قل يا رسول الله كنا إذا غزينا خندقنا يحصل غزو علينا نروح حفرين ونعمل إيه هذه خم... الفكرة دي متخدة من بلاد إيه من بلاد فارس من بلاد فارس وده مش وزي ما قلت ده يعني اللي احنا المفروض نستفيد من ما يكون لدى غير المسلمين والغرب اذا كان في مصلحة المسلمين والاسلام مش كل ما يأتينا من الغرب نرفضه مش عشان جاي من الغرب يقول لك لا لا لا لا لا لا لا ما ينفعش مش عارف إيه. خلاص يا عم ما عربيات وما تركبش طيارات ما كل ده جاي من الغرب ما كل ده جاي من الغرب المرفوض اللي انت تأخذ ما يضرك ما يسوءك ما يتعارض مع دينك احنا بقى عملينا العكس كل ما ينفعنا سيبينه وبعدين واخدين اي بقى الهاكس بقى بيرقصوا ازاي رقصنا. بيحتفلوا ازاي احتفالنا بيلبسوا ازاي لبسنا بيصوصووا ازاي صوصونا بيتعرقوا ازاي اتعرينا نسوانهم سيبة ومش عارف ايه وبقوم من ايه ويعملوا ايه و ايه عملك كده لا لا نأخذ الا ما يخالف ديننا ويؤثر على عقيدتنا واخلاقنا واللي بيفيد بقى ما فيش لا عملنا طيارة زي ما عملوا ولا عملنا سيارة زي ما عملوا ولا عملنا دبابة زي ما عملوا ولا كبرنا ابرة البابور بس فالمسلمون كانوا يستفيدون نعم آه إيه اللي غير المسلمين ممكن يفيدنا بيعملوه آه ف... فكان يأخذوه من فتميم الداري كان رجلا نصرانيا الفلسطيني آل فلسطين آل فلسطين وكان نصراني يعني كان على ملة تخالف ملة في الإسلام فكان عندهم الكنائس والأديرة وما إلى هذا فالرواية في سورة النبي دا وقولتولي لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جسمه ديل شوية قال له تميم الداري ألا نصنع لك منبرل يعني المنبر ده ما كانش معروف عند المسلمين النبي كان يخطب متكئا على خشبة في مقدمة المسجد اللي هو الجذع اللي بعد كده يعني بكى وأنا وحنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث ومسائل بخار قال لأ عشان بقى إيه تكتب تجلس كمان كاوس السليح وما إله هذا ألا نصنع لك ايه منبرك وذلك خدوا فكرة المنبر آه. لكن يتعاملك بطريقتنا مش زي ما لابيرهم بقى اللي فيه ناس بقى بتشبه بيه منبر يبقى لحد السقف وبقى مش عارف مرسوم عليه ايه ومعلب ذهب لا يا عم اتتخشى بقى ايه ثلاث درجات وخلاص حلوة اوي اوي اوي اوي وهو المودل الغراب هكذا سنه رسول الله لكن الفكرة اصلها هي فقال له تميم الداري خب بقى الشاهد اللي معايا بقى ألا نصنع لك من برد يحمل عظامك يحمل عظامك يعني إيه يعني النبي هيتلع عظم وصيبه للحب يعني إيه يعني إيه يحمل عظامك قالوا آه هذا التعبير معروف عند العرب أنهم يطلقون العظم على البدن من باب إطلاق البعض على الكل كإطلاق الوجه على الذات والبدل كما في قوله تعالى ويبقى وجه ربك بس المراد بالوجه ويبقى وجه ربك بس بس فاحيانا تطلق البعض وتريد الايه وتريد الكل وهل عكس تدري تطلق الكل وتريد البعض كما قلت تعالى يجعلون اصابعهم في اذانهم عمرك شفت واحد بدخر صباعه كل جوه ودنه شفتها دي امال ايه الصابع المرارب بها ايه؟ اطرافها بس الألابل دي فاطلق ها الكل وارادة ده وارد في لغة العرب اطلاق البعض وارادة الكل واطلاق الكل وارادة البعض ولذلك المتجرق على القرآن والسنة ها اللي بيتخذوا بقى الحاجات دي مطاعا لابد أن يكون فاهمة لغة العرق فلن بيجي بقى الرواية اللي معانا تقول إن سيدنا يوسف عهد إلينا ألا نخرج من مصر حتى نحمل عظامه مش معنى الأرض تأكل الجسد اللي كلمة عظام يرادوا بها اللي ايه البدل يبقى حتى نحمل ايه بدنه بدنه ولذلك لما تقرأ بقية الرواية اللي يطلع مكانه معروف عند امرأة عجوز وبعدين سيدنا موسى يسألها وبعدين اشطرت عليه وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يجيبها إلى هذا الشرق وبعدين تخدهم إلى مستنقع فيه ماء قل انضبوا الماء يفض الماء احفظوا يحفظه فإذا بهم يجدون ها اه والله جسد نبي الله يوسف أكنوا مدفون النهار أكنوا مدفون النهار فلما أقالوها مرافعين الجسد كده بالله القبر فلما أقالوها أضاءت الأرض فأبصروا طريقا يبقى لما وفوا بالوعد إلا حصل بس موفوا بالوعد إلا حصل هكذا فالشاهد معي علمي. لا تتخذ قولة القولة في هذا الحديث عظام إني الارض ممكن تأكل أجزاء الأنبياء، لا بالعكس العكس هو الصحيح والشاهد معي اللي شوف سيدنا يوسف دفن سنوات طويلات سنوات طويلات ولما حفروا عليه أخرجوا البدن كما كما هو كما هو إذن لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في الصحيح الذي نحن بسلطه ما بين النفختين ها أربعة يبلا كل شيء من الإنسان يبقى مش كل إنسان بقى يبقى مش كل إيه؟ يبقى مش كل إنسان يبقى في ما استثناه الشاعر زي ما هنتكلم برضو أكساد الشهداء أكساد اللي الشهداء خلاص يبقى في ما استثناه الشاعر الأنبياء والشهداء كل شيء بيتأكل من الإنسان آ إلا الأنبياء والشهداء لا يبقى إلا عجب اللي الذنب عجب الذنب العظمة دي. بس اللي يرجع وركبه طب العظمة دي بقى تعود بيل بيحصل اللي بيحصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمطر السماء السماء تروح مما اطرأ فتنبتون كما ينبت البقر تنزل الماء دي على عجب الذنب ده قبلك تدقى الجسد رجع يتركب تاني زي ما النبط بتقعد تطلع كيت ويعود الناس كما كان ويعود الناس كما كان هنا ابن حجر يقول هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أنهما لفقتان لا ثلثا خلا لا ثلثا خلا يبقى نفخة يموت من سيموت ومن استثنى الله يغشى عليه ولفخة نبت منها وتعود ولين الحياة ومن كان مغشيا عليه يفيق بس بس ولذلك ابن حجر يقول ولفة الفزع التي في سورة النم هي نفخة صاعقة فزع هو لي لاثنين واحد لاثنين واحد يبقى قوله تعالى ونفخ في الصور فصاعقة من في السماوات ومن في الأرض هو يلتقي مع قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففازعة من في السماوات اللي بتحدث منها فزع وموت فزع لأن النفخة الأولى فيها فزع وموت أقعد كذي فزع وموت شو محتاجين نفخة ل مش محتاجين النفقة تالتا هذا ما قال له ابن الحجر رحمة الله وهذا هو الراجح بإذن الله ومن هنا بقى لما نقرأ ها في معنا بقى نرجع لصورة النبق تاني ها اللي بتقول لي ايه يوم ما ينفخ في الصور عمنا عمنا اقول له انتو بتفكروني انا سراحت في خمسين الف حاجة. يبقى يوم ما ينفق في في الصور يبقى يوم ما ينفق في الصور يبقى دي بقى المراد بها النفقة اللي التانية ليه؟ لأن جوا رها فتئتون إيه؟ فتئتون أفواج، فتئتون إيه؟ أفواج. طب تئتون أفواج يعني؟ تئتون أفواج يعني؟ إيه؟ عرفنا اللي تئتون يعني ستقومون ونجام عبا. أفواج يعني؟ أفواج يعني؟ قال بعض أهل العلم كل أمة مع إماميها رسولها يعني. هذه أفواج بقى. يجي النبي ومع كل نبي ومعه قوم اللي صدق واللي ما صدقش إنه لسه ما فيكش في حسب اللي صدق واللي ما صدقش وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى يوم لا دعو كل أناس بإمامهم فقالوا إمامهم يعني رسولهم ده قول هناك قول آخذ بيقول لا أفواجة يعني الأشباه مع الأشباه ويبقى يوم لا دعو كل أناس بإمامهم إمامهم في الشبه في الشبه يعني إيه؟ يعني مش في الشكل يا ابني مش في الشكل يعني ما في شبه في الخلقه وفي شبه في الايه في الخلق وينسب به الناس بعضهم إلى بعض ينسب به الناس بعضهم إلى ايه الى بعض ولذلك لما تلاقي واحد بيتكلم زي واحد وبتصرف زي واحد واخلاقه زي واحد تقول له إيه انت اخو فلان اهو ينسب الناس ليه ها والله بالشبه, بالشبه وقل تلك زمان لما يعني سعيد بن جباي جاب الظالم الغشوم الحداد ودخل معه في حوار طويل وسعيد رضي الله عنه يعني كان جبلا شامخا لا يخشى باطش الباطش ولا ظلم الظالم فأخذ يرد عليه سكوش أخذ يرد عليه وكان من الأخاذين بالعزيمة فالحجاج يقول لبطاناته السيئة مطانة اللي أعدى حواليه مطانة خربنة زي ال... زي صفة الشريف مثلا كده وفتح السهور وعز وشوة الكلاب اللي خبالك أنت المسعورين دون فما يقعب بطانته حواليه فسعيد بيضض فالله مش عاجب الحجاج فقال لبطاناته أتسمعون إلى ما يقول قالوا نعم قال وما قولكم قالوا اقتل له. يلا خلص اقتل فسعيد ضحك ضحك فالحجاج بيتعجل على ما تضحك قال له يا حجاج إن بطانة أخيك هذه الشاج مععوط تحتين خمسين خط إن بطانة أخيك لهي أفضل من بطانتك فالحجاج دي اتنين إخوات واحد أكبر واحد أصغط روح سال سعيد قال أي أخاوي الأكبر أم الأصغر قال لا أخوك فرعون أخوك فرعون لما استشارهم في أمر موسى وهذول قالوا أرجه وأخاه يعني ادي له فرصة الخربالين اللي حواليك دول اقتل يالا زال الخربالين بيتودي الوالد يعبش ازج قصر يلا زاك ما فيش ار دي ويدونا فرصة وسمعها حد ما فيش الكلام ده غالي ولذلك فاقوا فرعون فاقوا فاقوا فرعون فالشايد ما قال له ايه إن بطانة تاه اخيك فالمرء ينسب الى من كان على شاكلته وعلى خلقه وعلى ديدنه وعلى ديدنه ومن هنا قالوا تأتون افواجا يعني جماعات اشباه جماعات اشباه يعني ايه يعني يعني بتوع مع بعضيهم ويبقى امامهم اكبر مرابق بتوع الظلم مع بعضيهم امامهم حسن البارك لا خلكيه على طول طولي خش واغت بالك ده في وجهة نظري اللي ده يبقى مفيش بعد كده كل جماعة اه اكتمع يجوا افوادي كل بقى ايه اصحاب كارثة مع بعضيهم وكل اصحاب مع بعضيهم فهذا رأي لبعض أهل العلم يبقى عندي رأيات تأتون أفواجا يبقى جماعات جماعت ليه؟ قل لي جماعة بإمامها ده القرآن قاله برض يوم ما ندعو كل أناس بإمامهم خلاص دي القرآن قال. طيب بس مين بقى الأناس وإمامهم؟ البعض قال آه كل نبي ومعاه قوم هو الإمام من آمن عصى بعض في فاصل في إحسان بعض قال لا ده الإخوات بقى والأشباه الإخوات مش في الناسة الإخوات في إيه؟ زي ما قولنا في الأخلاق والدين اللي على شكل بعضهم اللي على شكل بعضهم كله مع كله كله مع كله ولذلك ربنا قال إن فرعون يقدم وإيه؟ ها؟ يقدم وإيه؟ قومة آه هو أمام جاي جاي الظلمة اللي ورا منه ورا منه هتلاقي ولو قلنا بقى أن فرعون هو اللي هيقدم يبقى هتلاقي بقى ورا منه حسني هتلاقي ورا منه القذافة هتلاقي ورا منه علي حب الله صلي كل دول كل ده داخل كل ده دا داخل دا. وصفت الشريف وفتح عصر وكل كل الشواءات الحرابية والظلمة ده كل ده أمام ده أمام يبقى وتأتون ايه أفواد يبقى ادي شوفوا يا ربنا هنا بتحدث بقى عن أحوال القيامة وأحوالها بعد مساق الأدل على وقوعها وثبت طيب ده اللي يحدث على وجه الأرض لأن احنا نطلع وننبت والناس كلها تطلع وتعمشى فيه طبعا يطلع بقى إلا يحصل وفتحت السماء فكانت أبوابا خد بقى. هنشوف أهوال ربنا عافينا وإياكم يا والله أهوال وفتح السماء فكانت أبوابا قالوا يعني, قالوا يعني البعض قال تفتح السماء تشقق وربنا قال ويوم ما تشققوا السماء بالغمام خلاص لما تشقق بعض قال اه تشققها لا لا يبقى ناتج عن انفطارها قعب بقى تنفجر هنا وتتفتح هنا وتتفتح هنا اذا السباون ايه ها؟ انفطرت, انفطرت. فدي انت حتشوف اهوال ربنا عافينا رب ونقف بقى على قدرة الله سبحانه وتعالى وربنا ندينا نسأل الله لنا ولكم السلامة والامن والامان يوم القيامة امين يا رب ايه بقى فوتحت السباون ومش محتاجين يا لازل بيقولوا سبحان الله لذكر الفاعل لذكر الفاعل ولذلك يجي الفعل هنا مبني للمجهول لكن هو معلوم معلوم ما انتش محتاج تجيبه مش محتاج تجيب الفاعل انت مش محتاج تجيب الفاعل فوتي حد السماء هتسال نفسك مين اللي هيفتحها يعني هو في غيره في حد قادر غيره اللي خلقها يا ابني حد قادر غيره فانت مش محتاج تجيب الفاعل هنا ليه لأنه معروف معروف والله رب العالمين وفوتحت السماء البعض الآخر يبقى فتحها بقى تشققها زي ما قال البعض والبعض الآخر ده اه نتيجه انفطارها وكل ده معنى واحد كل ده معنى واحد اصل فيها انفجارات تشق هنا وتشقق هنا وتشقق هنا, هنا يعني هاول ده انت راجل سواء رعد وبرق الناس بتقعد تعمل ها كده يا رب قلت صلي ربي سلم فأنت هتشوف ده بعينك انت هتشوف ده بعينك البعض الآخر قال لا ده الانفطار والتشقق دي حاجة وفتحت السماء فكانت أبوابها دي حاجة تاني إن السماء فعلا هيحدث فيها اللي هي فتحت كثيرة جدا كالأبواب والأبواب دي موجودة الآن بس مش مفتح ربنا هم فتحها لك بقى هتشوفها, هتشوفها. ليه؟ قالوا كل واحد فينا كل واحد فينا ليه بابين في السماء بس بابين في السماء بكل واحد من خلق الله يطلع فيها كام باب دي يطلع فيها كام باب صحيح ولذلك لما السواق قال له وصف الف فتح السواق فكانت ايه فكانت ابواب يعني كأنها كلها بقت ابواب كلها بقت ابواب قالوا كل واحد فينا له باب بابه مصعد عمله شبوله قال والعمل الصالح وايه يرفعه بابه مصعد وعمله يبقى بابه مصعد يا عمليه ادي باب وباب نزول رزقي وفي السماء يرزقكم وما توعدون ما بي البعض الاخر قال لا ده في أبواب هتتفتح لنزول الملائكه اللي هتشوفهم بقى عيالا بيان يا ام الحج عيالا بيان يا ام الحج يرحموا من يرحموا ويسحبوا من يسحابه وربنا يسلم يا رب عيالا بيان أبواب تنزل منها الملائكه جنوب بقى ربك سبحان الله قالوا لنا نص على القران برده ويوم تشقق السماء بالغمام بعدها ايه ونزل الملائكة ايه تنزيل تنزيل هاول هيبقى في السم في السم بالاهوال يوم القيام الملائكة هتتلزل وابوابها هتتفتح وسماء كانت محفوظة بامر الله هتنفطر وتتشقق نسأل الله لنا ولكم السلام كل ده بقدرة مين بقدرة الله وقفوا تحت السماء فكانت إيه أبواب بالسماء آه اللي هو أشد الخلق أشد الخلق ولذلك أقول لك تفتيح السماء ربنا شبيه بفتح إيه قال لك زي فتح الباب فتح الباب ده صعب قال لك عشان تعرف إن فيش حاجة صعبة على قدرة الله سهل سهل سهل ولذلك لما يعمل لك السماء الآن سقف المحفوظة تاعو تحمد ربنا وانت لا بتعملها زي ما قلت لك لا صيانة ولا مش عارف ايه ولا بتطمر عليها ولا بتزود خرصانها ولا لا لا لا لا محفوظة بامر الله وستزول بامر الله بامر الله وسييرة الجبال بقى الجبل الواتد اللي انت شايفه ده صخرة صلبة دي ربنا سبحانه وتعالى ايامل فيها ايه سييرة دي يعني ايه سييرة الجبال يعني ايه ده بعدها كلمة فكانت ايه صرابة، صرابة. طب سؤال الجبال كر الصرابة يعني، يعني يعني رقم واحد. الجبال تبغى تقول و تكون الجبال كالعهن المنفوج، الجبال كالعهن كده. إيه إيه بعد ما كانت بقيت إيه بقيت هاشة. بقيت هاشة. فبعد ما وبست الجبال بث فكانت هباء منبث بث بصت بصت يعني ايه نُسفت بقت غبار الجبل ده اشواد تراب في الهوا كده يبقى وبعدين يطير في الهوا كده يطير في الهوا كده تطاير الغبار في الهوا ده ده اللي بنشوف اي عاصفه رمليه تطلع تحس ان في حاجه قدامك تعيس أنه فيه عاجة قدام ده الصلاة بعينه ده الصلاة بعينه أنك تستشعر شيئا لا وجود له هو ده الصلاة مش ربنا قال كده كصلاة بقيعة يحسبه الضمآن وإيه ماء أدي الصلاة بعين حتى إذا جاءه لم يجده شيء لما تبقى مسافر كده أه والله وصيح لك تعيس أنه فيه ماء الشمس ضرب على في الع... حتى على الأسبال والله ضرب على شفاية العيس اللي فيه ماية كده اللي بيسافل في مواطن الصحراوية كده كل ما اتقرب ما تلاقيش ايه ما تلاقيش حال اهو الجبل يا ابنه هيصير غبار في الهوى كده تبصلوا تفتكره لسه موجود موجود بعد شوية ايه اللي يحصل انت شايف صراب بعد شوية ايه اللي يحصل يبقى عيه وبعدين هباء ايه ها منبثة فانت تشوفوا زي الصراب بالضبط تفتكره لسه موجود لسه موجود وهو وقف الأصل بها باغبار يخمد الغبار ده يخمد الغبار ده ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا إيه اللي يحصل بها فيظرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا آمد لا حتة طلعة ولا حتة نزلة الأرض كلها حتة واحدة حتة واحدة اذا وذلك قالوا شوف بعد ما هتبقى قدامك صراب فإذا زال الغبار فلا وجود لها ولا شيء طراح راحت فين واحد فين اللي خلقها خد خلق. ده من اهوال يوم القيامة ده من اهوال يوم القيامة ده الت جبل بس بيتحرك كده ها زي ما حصل في جبل المقطم يا الله يا كريم الدنيا بتخرف الجبال كلها هتتنسف قدام بينك غبار يا ابن طاير في الهوى غبار طاير في الهوى اهوال يخمد كإنك أنش ألم يكن يبقى وسيرت اللي يباله ايه صرابة. صرابة صرابة ده هيحصل اه يبقى كل الناس هتكتمع في أرض فضاء السماء فأم لنا أبواب تنزل الملائكة اهوال هتشوف بس كده لا بقى كشف الحساب بقى الناس صنفان يبقى اذا ادي الغرب من قيام الساعة يبقى في ادله على قيام وفي اهوال هشير لك الى قدرة الله اللي هتخلي الناس تقول لا اله الا الله جميعا بس اهل الكفر مش هرفعهم منهم مش تبقى يعني الحكمه بقى من يوم الفصل ده القيامة ده فصل والحساب بقى ولذلك قلنا احنا ان ربنا سماه ان يوم الفصل ايه هذه الفصل بقى الفصل ده نشوف بقى ده رايح فين وذا رائح فيه يبغى وسياط الجبال فكانت إيه صرابة إلا يحصل بعد كده الفصل بقى إن جهلنا كانت من في حاجة اسماء نار بقى في حاجة اسماء نار بقى وتس وأسماء بقى النار كما قلنا متعديد وكل اسم شاي المصيبة الأهلها شاي المصيبة الأهلها لظة إيش كذا وعند عند أسماء بقى أسماء بقى وجهنم مش كده والحطمة ورد اسمع وكل اسم له معنى وكل اسم بيحمل مصيبة والعياذ بالله لون من أنوان العذاب يوم ربنا يتكلم عنها كانت مرصادة إن جهنم إيه؟ كانت مرصادة وكانت دي اللي خد أهل العقيدة بقى إن النار مخلوقة معدة من ال مش لسه هتخلق وتعاد مش لسه هتخلق وتعاد النار موجودة والجنة إيه موجودة والنبي قال اتطلعته إلى النار وقال اتطلعت إلى ها شف إيه وشف إيه وشف, إيه وشف إيه كده دي موجودة ودي موجودة فالنار معدة نسأ الله النجات والسلام بلقول كانت إيه إن جانا ما كانت إيه مرصافة مرصادة دي فصلها بعضهم إنها معدة ترصد أهلها أعدى مستنية أهلها في حنين وشوق لأهل الكفر وأهل الظل بنا جيرنا وإياك البعض الآخر يقول مرصادة يعني ترصد على أهلها فلا يفلتون منها ولا يخرجون منها إيبه وارد في لغة العرب مرصادة معدة هي معدة مرصده الشيء المرصود والمحكم الذي لا يفرط منه أحد هي برضو كده اللي هيخرج مش ه... اللي هيخش مش هيعرف يخرج ولزي تشوفه بربوله كلما أرادوا اي يخرجوا منها ايه راح ثاني يا عم راح فين تروح فين تخرج ازاي انت فاكره سجن من السجونه تجيب شاب بلطجيه جاية يموت طلعوك ولا ايه اللي دخل لا يخرجه إلا بمشيئة الله وأنا أتكلم في الحيطة دي إلا بمشيئة الله غير كده لا يبقى مرصدة على أهلها لا يستطيعون منها الخلوج بيقدروش. البعض الآخر قال إن ما كانت مرصدة أي ذات مرصد ذات مرصد يعني إيه ذات مرصد يعني إيه قال الممر الممر سفياني الثوري بيقول جهنم عليها ثلاث قناطير أمطار عارف الامطار اللي بتعدي عليها هي كده يبقى كانت مرصاد على ذات مرصد يعني عليها ها قنطره عليها ايه قنطره فالبعض فسرها ان دي الصراط انتوا عارفين كده ان جهنم مضروب عليها قنطره يبقى هي ذات مرصد اللي هي ايه بقى إيه؟ الصراط وده الكل لازم يعد عليه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما باخضي كلها يعدي فالساحوري الناس تختلف بقى الواحد يعدي كالبرق الخاطف لكنك أنت نورت طفتك كده ما خدش شيء ثاني وفي واحد يعدي كالريح المرسالة كل واحد على حسب إيه آه مش على حسب اللي ركبها على حسب عمله فرا حسب ما ادى على حسب عمله يبقى الكريه المرسله وفي واحد يمر كلمه الجواد وفي واحد بقى ربنا يعفينا واياك الذي بطا به عمله يمر حبوا على اليدين والقدمين عمل ولا يبدو وفي بقى ربنا يعفينا واياك الذي إذا انتصف سقط تيجي على البص كده وروح فين واقع ده ربنا يهديه وا ان منكم الا واردها كان على ربك حكما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا اللهم اجلنا منهم ربنا ونذر الظالمين فيها نسيس وبعض قال يبقى مرصاده يبقى ذات مرصد لا سفيان ليه راي ثاني الجوال نبدأ عليها الصراط اسمها مرصد يعني ذات مرصد ولازم تعدي القناطير للثلاثة دور ونكمل كما لنشر الثلاثة اسمعين تعديهم ضرائب أي كان الأمر كل المعاني دي مقبولة مرسد معدى فانتظروا أهلها محكامة لن يخل منها من دخلها إلا بمشيئة الله عليها أنطارة هيعد عليها يكتاز من يكتاز ويقع من يقع برضو مش كل ده موجود وكل ده احنا عارفينه أه؟ أه؟ ونسأل الله لنا يعني سهولة المروضة نكون من أصحاب المروض كربالك الخطف آمين رب كانت مرصادة قاعدة بقى مستنية مستنية مين بقى للطاغين مآبة للطاغين مآبة طاغين لجمع طاغية ومن هو الطاغية قال بعض أهل العلم الطاغية هو الذي طغى في دينه وفي دنياه، فطغى في دينه بالكفر وطغى في دنياه بالظلم، هذا الطاغية، طغى في دينه كافر بالله وطغى في دنياه يعني ظلم خلق الله، الأشياء يعني، فاضل. إذا الطاغي هو ها. من طغى في دينه وطغى في الدنيا طغى في دينه يعني بالكفر وطغى في دنياه بليه بالظلم فجهل مستقر لهذا مأابا يعني مارجع لدول البعض آخر قال إن الطاغي جمع الطاغين نبع طاغية أو كل من تجاوز حدود الله لكن طلع التعبير اللي قلنا الأول أدق يبقى الطاغية منطغى في دينه بالكفر وطغى في دنياه بالله بالظل بالظل والعرب مأوهم وارجعهم جميعا هذه بقى الفاص بقى هذه الفاص تقوم القيامة عشان دول يعني واففوا ما عليهم الجهل يبقى النجاة لما كانت من مرصافة للطاغين إيه مأابة شوف الجاي لا بثينة لا يعني ما كثينة فيها أحقاب عقابة دي جمع حق ايه الحق ببقى يطلع الدين يطلع الدين لابثين في عقابة دي, يعني دي إيه؟ لو هاي استعرف يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الاثنين القادم ونكمل سوا الاخ بيسأل بيقول هل يجوز ان اصلي خارج المسجد والمسجد لم يكتمل بعد واصلي منفردا حديث ابي بكرة مش أبو بكر، أبو بكره، وهو في صحيح البخاري، الذي جاء ورد أن يدرك الصلاة فركع قبل الصف عمل صف الواحد كده. ودي للأسف مسألة يعني الله يطوى في الحرمين حرم المكت والحرم لب وكتيره إذا داخل والإمام راح راكع في أي عط راح راكع إن شاء الله الواحد مشغل مع نفسه ويناك؟ والله برا عجبا يعني ناس مش عارفه جاب الاحكام دي منين أنا مش عارف يا جماعه منين يعني تبقى رايح مثلا الحرم ال الحرم المكي وغباله وان شاء الله ان أنا في يوم يعني اتاخرت فوقيت من فلاقي ناس بتفرش قدام محلاتها وبتصلي على مترافون الحاره وبينه بالحرم الحرم نص محطه طب الكهرباء تقاطعت وراه انت فين يا يا ابني الاصل في الجماعة ان يكون امر مبني على الاصل انت فين انت والامام فين فتحس ان في ناس كل واحد شغال بدباغه كل واحد بيدي نفسه احكام جميلة حلوه كده حلوه كده تلاقي ببعيد يعني مثلا في متاسع في المكان واحد تعمد يمشي من قدامك ليه يقول لك ما اصل دي رخص جوه الحرم عدى من قدام اللي بيصلي مين اللي قال لك كده مين اللي قال لك كده طب تلف من وراي الدنيا أصل مين اللي قال لك كده همجية وجاه لمصنطر على الناس فلما يجي هذا الصحابي ما كان يعلم الحكم لسه بتعلم لكن احنا عارفين دلوقت حكم وصل ويركع وينشأ وينشئ صفا وحده النبي صلى الله عليه وسلم يعني واعد صلى لا صلاة لمنفرد خلف الصف صلاته مش نافعة فسكت انت لو في مكان في صف في المسجد وانشأت صفا وحدك فصلاتك بطلة ببالك بقى لو وروحك كمان بر المسجد المسألني السؤال لا اللي بيسألني السؤال جوه المسجد صلاتك بطلة بل ما تروحك كمان ما يشهدكوش وأطوره تصليل على الباب والدنيا كلها فاضية هلو من قال هذا يا من قال هذا يا ما الذي قال هذا فما لا ينفع ده ينفع في حالة واحدة بس وده بعض من الأخطاء الشايع إن أنا لو دخلت وحدي والصفوف مكتملة يعني آخر صفه قدامي كمان مكتمل خلاص قافل ينفع بقى قافل وحدي آه الله أمنا بشوفه واحد وحساحب واحد من, من الوافيد ما ينفعه هو ده اللي ما ينفعش يعني بسحب واحد ده لا دليل له على فعلي هذا والحديث اللي تقول لها صلاة المنفارد خلف الصف لابد أن تأخذ الحق بصورته ده تقال للي ساب صفه ناقص وعمل صف لوحده لكن الصف المكتمل خلاص باقف لحد يجي حد تاني وقف جنب وقف جنب وقف لوحده وقف لوحده وقف لوحده لكن اسحب واحد من الصف وطلعه لم أرى لها دليلا في السنة كلها لم أرى لها دليلا في السنة كلها ما شفتش بيقول لي ما رأي فضلاتكم في ترشيح الشيخ حازم صلاح بسميل اسماعيل لرئاسة الجمهورية وجزاكم الله خالي عملا اتكلمت عن مين اللي رشحه حصل حصل انا قلت ما تخصلي شخصا بعيد لا تقول لي زيد ولا عبيد انا لا اعرف هذا انا خططت خطبة على مباريكم هذا قلت مين اللي ترشح الرئاسة الجمهورية رجل تكتمل فيه صفات ثلاث. حصل علم وعدل وحب للإسلام ومصرة الله فاكرين الخطبة دي أنا قلت ده خلاص انت حاضر دي مش قضيفين. لكن ما جيش يقولي شخص بي ثلاث شروط دول توفّلوا في أي شخص يطلع الشيخ حازم يطلع فلان الفلاني أنا لي الصفات ولذلك أنا قلت لك يبني أي منصب القرآن حدد له صفات ومؤهلات حتى الخداب الأجير حتى الأجير يا أبا تستأجر إبا في شروط الأجير اللي هجيبه إن خير من استأجار القوي الأمين عسقه أمان وزير خزانة جعلني على خزانة الأرض إني حفيظ علينا حاكم زي ربنا قال إن الله قد بعث لكم طالوطة مالك هم ربنا قالوا إيه أن يكون له الملك علينا ونحن وحق بالملك من ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بخططا في العلم والجسم يبقى أنا عايز علم يكون عنده علم يكون محب للدين ويوصل له يبعث لنا ملكا مش عشان يبني يبننا كبريين ويعمل لنا مدنتين ويسيب المسلمين يتعطع يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ألا قلت الكلام لا أفهم الجمع على المم فأنا مش محتاج إن أنا أرجع أقوله مش محتاج إن أنا أسأل فيه مرة ثانية سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إلي اللهم تقبل منا أمين أمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم